ماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إني نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين